صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لكوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون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 فيه ظلمات ورعد وبرك يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعي كحذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرك يخطف أبصارهم كلما أضارهم ولهم ما شو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو سال الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.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 وَادْعُ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَقِنَا النَّارَ الَّتِي النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَن لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ الْزَّقَانِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُوبِي هِمْ تَشَابِهًا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرَ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين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 أسمائهم قال ألم أكن لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسددوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين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 قَلَّا هَبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنِّي هُدًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَا تَبِيعَ هُدَا يَفْلَأْ خَوْفًا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِرْضُ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ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 فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسكون وإذ استسقى موسى لقومه فكل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 نصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا تَيَنَّا كُمْ بِقُوَّتِهِ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 قال إنه يكون إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسكي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَتْ بِهِ الْأَرْضُ عَلَيْهِ فَخَسَفَتْ بِهِ وَمَا كُنْتُمْ تَمْسِكُونَ ۚ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وَإِنَّ مِنها لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل اللَّهُ الله بكفرهم مَا ما يؤمنون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 قل من كان عدو للجبريل فإن له نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدوء وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائ أكثه ورسله وجبير وملك فإن الله عدو الكافرين ولقد أزل إليك آيات بينات وما يكثر بها إلا الفاسقون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 إن عِلْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ الْمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَالْتَبَعُوا مَا تَكْلُشَ الْشَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ يُعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بباب وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجه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 وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِبَانِكُمْ كُفَّارٌ حَسَدًا مِنْ عِدِّ أَفْوَسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وده الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون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 وَإِنْ تَكُ نْ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنصُوهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 الناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا واهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطوائفين والعاكفين والركع السجود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 ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين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 تَنقَلُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَا تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 أَمْ تَكُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْكُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ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 يَقُولُ السُّفَهَاءُ من الناس ما وَلَّاهُمْ عن قِبْلَتِهِمُ التي كانوا عليها قل لله الْمَشْرِقُ والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم وَمَا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِنْ كَانَتْ لَكَ بِيرَةٌ إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَأَتْ قَلْبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَايِ فَلَنُعَلِّيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبكوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 لئلا يكون لله عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني وليutm منعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رَسُولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون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 ولا نبل أن نكون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفس والثمرات وبشر الصابرين.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 وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تدري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها سقُلوا مِمَّا في الأرض حَلالُهُ طَيِّبُهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْسَاءِ وَأَنْتُمْ وقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أَوَلَمْ يَكُنْ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً أَوْ نِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عمي فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم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 أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من آخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.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 ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأت تعلمون يسألونك عن الأهل التي كل هي مواقيت للناس والحج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 واذكروه كما هداكم وَإِن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا نَقضَيْتُم مَّلَاسَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوَّسَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَرَضُوا إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ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 هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 وَزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا أَخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبت أن تدخل الجنة ولم ما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا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 يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما إثم كبير ومن نفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يفقون قل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلك تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما كل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم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 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر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 الطلاق مروتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا دُنا عليهما في مفتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعْدَى حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله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 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا اطلقت من سالغ فبلغ نادلهن فلا تعضلون أيك إحنا أزواجهن إذا تراضوا بينه بالمعروف ذالِكَ يُعَاظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمُ الْأَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة نساء أو أكناة في أنفسكم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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِتَتْقُوا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ عَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَصْتَى وَكُمُ لِلَّهِ قَانِتِينَ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بستطن في العلم والدس والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن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 وَتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَمْ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 وَلَمَّا دَرَجُوا لِدَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 اللههُ لََُّينَ آمَنوا يُخرِدهُم مِنَ الظُّلماتاتِ إلَ النُور وََّذينَ كَفَوا أَولِي أُهُ مُ الطَّغُوتُ يُخْرِدُونَهُ مِنَ النُول إلىلَ الظّلُم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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ما له رياء ان الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبار وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحتراق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 ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشان إِنَّ ٱللَّهَ يُعِيدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِ ٱلْحِكْمَةَ مَن يشاء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 ومال الظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعمها هي وإن تخفوها وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفّر عنكم من سيئاتكم.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 وَمَا تُنْفِكُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَدِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَانْتَرِ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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحر وما الربا فمن جاءه موعوة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابٌ لِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَكُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من اللبى إن كنتم مؤمنين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 إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله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 يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فمسمن فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار وكتبو ولا شهيد وإن تفعلوا فإن له بكم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُلُّ تُمْ عَلَى سَفَارِيٍّ وَلَمْ تَدِدُوا كَاتِبَ فَرِهَانٍ مَقُوبَظَه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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفلق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها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 ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القوم الكافرين